فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ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 وَلَ تَقَوَّ عَلَنَا بَعْبو الْ الأقَيدلَقَرْنَا مِنهُ بِاليميد ثمَُّ لَققعْن مِنهُ الْوتيد فَمَا مِن كُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزيد وَإَِّهُ لََذكِرَةُ للِمُتَّقب وَإِنَّ لََعلَبُ أََّ مِنْكُم مُكَذب وَإَِّهُ لَ حَصرَةٌ عَكَافِرب وَإِنَّهُ لَ حَُّ فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي تَعْرجُِمَ لائِكَةُ وَّوحُ إلَهِ فِي يَوب فِي يَوْمِن كَانَ مِ قدَُهُ خَمسينَأَلفَسَنَ تَص صَدْرٌ جَملَ إِهُ يَرونَهُ ذَعيدَا وَنَرَهُ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا